من حقوق, الوالدين. من حقوق الوالدين قال وان عبد الله بن عمرو ناسب الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غض الله الى الوالدين وسخط الله في صحه الوالدين اخبره الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم الظاهر ان في قوله في الوالدين للسببيه بمعنى ان رضا الوالدين سبب لله الله وثقة والدين السابب لثقة الله والرباق معروف أن يكون إنسان مطمئنا بالشيء منشرحا به صدره وما أشتجاه فإذا أعطيت والدك أو والدك ما تطمئن به نفسه وإن شغل صدره فهذا هو سبب الرباق الله. إذا سخطا كان ذلك سببا في سخط الله عليك والمراد بالوالدين الام والاب وهما حق الناس بالبذل في هذا الحديث فوائد اولا الحق على ارضاء الوالدين وجه ذلك انه سبب لاضلاع وجهه ولكن هذا ليس على الاطلاق فان من الوالدين من يرضى ذو الفسوق ويسخط الصلاح فهذا يكون رضاهم هنا في رضا الله لا اذا المراد رضا الوالدين الا فيما يسخط الله فان رضا الله مقدم على رضا الوالدين ومن اثبات ومن فوائد الحديث اثبات رضا لله عز وجل وأنه صفة حقيقية وهي غير الضوء وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وعهد السنة والجماعة أن الله تعالى يرضى ويرضب ويكره ويحب وأن هذه صفات كلها إيش هي حقيقة. لكن من المعلوم أنها لا تشبه ضد المخلوقين أو محبة المخلوقين لأنها أكمل وأعلى وقد قال الله تعالى ليس كنبلي شيء ومن فائد هذا الحديث التحديث من الوالدين لأن ذلك سبب لسخط الله فإن قال قائد اذا تحط شيئا فيه مصلحه للعزل لابن فيما ثانيه ولا سبيل ماضى عليه فهل المعتبر هنا التقاء سقطهما ولو خسر ولد هل او بالعكس بالعكس, بالعكس. يعني لو, لو سقط شيئا فيه منفعه للولد في دينه او دنياه قال لك فعل. ما يوجد الآن بعض الناس يقول لولدك لا تقل بلش لا تكون طوال لا, لا تتعب الشباب المتدين إن فعلت سنفعل عليه ونفعل هل يطيعون في هذا؟ لا لا يطيعون في هذا وإن كان وإن كان تركه ليس صحبة مصطن لا لا لا لأنه ترك كما ولكنه في مصلح لابن وليس فيه مضره على الوالدين فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيه ما فجاهد وأمره أن يدع جهاد وهو فر كفاية أو سنه كفاية أمره أن يدعه من أجل أن يبقى في شؤون والدي قلنا بلى قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وما قاله الرسول فهو حق والرسول حاكم وليس محكوما عليه لكن اذا كان الوالدان محتاجين للوالد والجهاد في حقه نفل فايهما يقدم معلوم حاجه الوالدين لان دفع حاجة الوالدين واجب وجهاد النفل ليس واجب، ثم الجهاد ايضا ليس كطلب العلم أو مصاحبة الأخيار الجهاد فيه عرضة لإيش للموت والقتل وقد يشق ذلك على الأب والأم فبينهما فرق طيب اذا لضى الله لضى الله ولديه ليس على إطلاقه وسخط الله ليس على إطلاقه واضح طيب لو أن لو أن الأب أو الأم طلبا من ولدهما أن يتزوج بنت أمن وقال ان لم تفعل فسوف نسقط عليك ونزعل منك وقال لا لا أريد نفس لا تريد فهل نجبر على ان يتزوجها لا لا نجبر لأن عدم دواجينها لا ضرر على, أبي... على والدين فيه وتزوجه بهما ربما يكون فيه ضرر عليه ربما تكون نتيجه عكسيه ثم يطلقها بعد ان يدخل بها وتكون نفرة بينه وبين عمه اشد اشد مما لو عدل عن تزوجه بابنه عمه الى بنت الناس فالمهم انه كما قال شيخ حسام رحمه الله لا تجب طاعه الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الابن فيه هذا القائد وإلا لكان بعض الوالدين في صور الآية يأمر ولده أن يضرب ولا سجن الأمهات الأم إذا رأت من الزوج من ابنها إذا رأت من ابنها أنه يحب الزوجة صارت الزوجة كأنها كأنها ضرب الله و... بعد أن يطرق يقول إما أنا ولا هم يسأل الله العالم كيف صديق تضيق على هل يلزمه أن يطلق زوجته لا ما دامت الأم لم تذكر سببا شرعيا يوجب أن يفارقها فلا يلزمه أن يطلقها وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته قال له لا تطلقها فالكيف يا عبد الله أليس... اليس النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمر ان يطلق امراته لان عمر امره بذلك قال بل ولكن هل ابوك عمر الجواب لا عمر لا يمكن ان يامر ابنه ان يفارق زوجته الا لسبب شرعي لا يمكن تحمله لأنه من أكبر المحرمات أن يفرق الإنسان بين رجل وزوجه ولا سيما إذا كان بينهم وأولاده لكن ابو هذا الرجل ربما يكون لهوا في نفسه لا لمصرحة الزوجه ولا لمصرحة الزوجة من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا